تبصر جو ذكرى لكل عبد ملِيبة، ونزلنا من السماء ما مبارك، فأنبتنا به جناد وحب الحصيدة، والنخل بسقاط لها طلع نضيد، رزق للعباد.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 ما يبدّن القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم أن مهر ترأتي وتقول من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد